وَإِذَا السَّمَاءُ خُرِجَتْ أَيْذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ فَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْرِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ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 أنكم ما فرعتان وَإِلَىٰ يَوْمِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ تَلِكُوا إلَى مَا كُنْتُ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ تَلِكُوا ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تُرمي بشر كالقصف كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.